ilm sahib shafak alay ruhaya ruh وصلنا ع المصيبة ينعم مسلم للصميدة حالب لإمتي غيّر من سماع مقتل عضيدة بالدميع نادة يزيد بالعجل جيبي حميده جيبي هالطيف لليتيمه راح ابوها للي تريد جابتيه طيف للي ليها يمسحك سَتَبْشَرِ <تسأت> الْحَزِينَ الَّذِي مَنْ <تزمن> جَاءَ <جائر> عَلِيّ رُوحِي يَا رُوحِي استبشر المصيبه وفوج يدعز ها وضم يدها بحجر ابوليم مليتيمه صدت علي هب وجيدها من شدته عن سبب غيبه تعمد هي دموع على خدها قام يجاوي عني جديد هي قلبها وكان بحياتي كل هني شبناتي كلا فيك ضوية تج شيا ابو المروه والدي عتي درب مي وخيمي بدا العزاني خوفي هالنوبة يخاضي هاتيت من مكاني صعب يا عزي أفقدك من هوي أنا بعدك I'm afraid to go from DNA ثام ولدمي حبي والله اد حالي يعزمي ولدي شويه اللي جرا له راح بين من داي من أجيل حين اظل رسالي ردتي علي اهليتيمه لنكثارخ اضطرها حالك خل ابويا والجلالي فيد صور دعوة نبينا